لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إنا الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد اهتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم لا خير في كثير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 يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ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 ولأ ظلا نهم ولأ من ينهم ولأ أمر نهم ولأ أمر نهم فل يبدك نآذان الأنعام ولأ أمر نهم خلق الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن إِلَٰهِ فَقَدْ خَسِرَ كِسْرَىٰ لَمَّا مَنَىٰ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها أبدى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قولا